بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما كذب الثمود عاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما أهيكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها فرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعا مؤتفكات بالخاطئة فعفوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى ما حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفقة وحملت الأرض والجبال فدكتا دسكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وإن شفت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربها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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ما أقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاقم حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دالية كلوا وشربو خنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فَأَمَّا مَنْ مُتِّ يَكْتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ غَامُ فَيَقُولُ غَامُ وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف أدانية قلوا واشرطوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقوم كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليس كانت القاضية ما يغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه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 تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا من وَلَا تَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ